الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة كتابه الحمد لله الذي أنزل القرآن من فيض رحمته وجعله هدى للسالكين لحضرته ونورا للأرواح تسبح في سبحات بهجته ورفيقا للقلوب تسرح في روضته الحمد لله الذي لم يجعل حاجبا على أبوابه الحمد لله الذي لم يجعل حائلا بينه وبين عباده الحمد لله الذي فتح ابواب التوبه لجميع عباده الحمد لله الذي فتح ابواب التوبه لجميع عباده الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وجمعنا على محبتك الحمد لله الذي فتح بالباقيات الصالحات جنات الحمد لله الذي أغلق برحمته أبواب نيرانه الحمد لله الذي وفقنا لختم كتابه الحمد لله الشكور على قضائه الصبور على بلائه الحمد لله مسمع من في القبور الحمد لله صاحب الحشر والبعث والمشور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون لا اله الا الله لا اله الا الله لا إله إلا الله أعلى من كل شيء لا إله إلا الله أغلى من كل شيء لا إله إلا الله أطيع من كل شيء لا إله إلا الله أظهر من كل شيء لا إله إلا الله أكبر من كل شيء لا إله إلا الله فوق كل شيء لا إله إلا الله ليس تحت شيء لا إله إلا الله ليس معه شيء لا إله إلا الله ليس كمثله شيء لا إله إلا الله في الأرض والسماوات لا إله إلا الله في النوم واليقضات لا إله إلا الله في المحيا والمماء لا إله إلا الله في الصحو والسترات لا إله إلا الله في العمد والهفوات لا إله إلا الله في جميع اللحظات لا إله إلا الله في جميع اللحظات لا إله إلا الله, إله إلا الله على س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 سبحان من صلى له المصلون سبحان من صام له الصائمون سبحان من قام له القائمون سبحان من أنفق من أجله المنفقون سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته سبحان من يسبح بحمده الاولون ويسبح بحمده الاخرون سبحان من لا تختلف عليه القلوب ولا النغات ولا تشتبه عليه الاصوات ولا تشتبه ولا تشتبه عليه الأصوات ولا شبيه له في الذات ولا في الصفات سبحان من تشهد في آفاقه الآيات سبحان ذي العزة والجبروت سبحان مالك الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحانك يا رب لا أحد يحب التوابين حبك لا أحد يحب التوابين حبك لا احد يحب التوابين حبك ولا احد يمهل العاصين مهلا ولا احد يصبر على الكافرين صدرك ولا احد يصبر على الكافرين صدرك ولا احد يصبر على الكافرين صدرك ولا احد يعذر الجاهلين عذرك سبحان الله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 الهادي لانوارك الجامع لاسرارك الموصل اليك الموصل اليك الهادي لا إلى فريقك المستقيم والذي قلت فيه وقولك الحق وبال مؤمنين رؤوف رحيم والذي قلت فيه وقولك الحق وإنك لعلى خلق عظيم والذي قلت فيه وقولك الحق وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توصلنا إليه وتجمعنا عليه وتقربنا إلى حضرته وتمتعنا برؤيه وعلى اله هداه الاسلام واصحاب الساده الاعلام وازواجه الطايرات امهات المؤمنين الكرام اللهم اجمعنا معهم في اعلى مقام اللهم اجمعنا معهم في اعلى مقام وارزقنا يا مولانا الى جواره حسن الختام نشهد يا ربنا نشهد يا ربنا انه قد بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه ومحى الظلمه اللهم اجزي عنا خيرا اللهم اجز سيدنا محمد عنا خيرا خير ما جازيت به نبيا عن قومه ورسولا عن رسالته اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هديئة مريئة لا نغمأ بعدها أبدا اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة مع الذين أنعمت عليهم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 لبيك يا ارحم الراحمين لبيك يا ارحم الراحمين لبيك مالك, لبيك مالك يوم الدين لا لبيك إلا اليك لا لبيك الا اليك يا رب ال لا لبيك الا اليك يا رب العالمين ها نحن اقبلنا اليك ها نحن اقبلنا اليك ها نحن اقبلنا اليك ومن اقبل اليك تلقيته من بعيد ومن اقبل تلقيته من بعيد ومن أقبل إليك تلقيته من بعيد ومن أعرض عنك ناديته من قريب ومن ترك لأجلك أعقيته فوق المزيد مزيد ومن أراد رضاك أعقيته ما يقوم ومن تصرف بحولك وقوتك ألم كلام الحديد ومن تاب اليك فانت له الحبيب ومن تاب اليك فانت له الحبيب ومن تاب اليك فانت له الحبيب ومن اعرض عنك فانت له الطبيب ومن اعرض الكف انت له الطغي يا الله اللهم افتح لنا فتوح العارفين بك يا رب العالمين اللهم افتح لنا فتوح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 وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل موالي تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك انت الغني ونحن الفقراء اليك انت القوي ونحن الضعفاء اليك انت الوكيل ونحن المتوكلون عليك اللهم خذ بايدينا اليك اخذ الكرام عليك, أخذ الكرام عليك. اللهم انا نستغفرك من كل ذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه اللهم انا نستغفرك من كل ذنب تبنا اليك منه ثم عدنا فيه اللهم انا نستغفرك من كل عمل اردنا به وجهك أردنا به وجهك فخالطه غيرك اللهم إنا نستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علينا فاستعنا بها على معصيتك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك نتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسك نتوب الَيْكَ تَوْبَةُ عَبْدٍ ظَالِمٍ لِنَفْسِهِ لا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا وَلا ضَرًّا وَلا مَوْتًا وَلا حَيَاةً وَلا نُشُورًا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا وأموالنا من الربا وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم يا حنان اللهم يا حنان يا منان يا حنان يا حنان يا منان يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا منزل القرآن على النبي العدنان أحينا على القرآن أحينا على القرآن وأمدنا على القرآن واحفظنا بما تحفظ به قرآن وأولى القرآن وارفعنا, بالقرآن, وارفعنا بالقرآن, بالقرآن اللهم ارفعنا بالقرآن الذي رفعت مكانه وأيت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه اللهم اجعل القرآن الكريم لنا في الدنيا قريما وفي القبر مؤمسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا, حنان يا, منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم كما بلغتنا رمضان واكرمتنا فيه بالصيام والقيام وأعمتنا فيه على ختم القرآن تقبل منا ختم القرآن تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان به من خطأ او نسيان او تغيير او تحريف او زياده او نقصان اللهم اجعله يا ربنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه ولا تجعلنا ممن يقيم حدو حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا أرحم الراحمين يا رجاء المذنبين يا رجاء المذنبين يا رجاء المذنبين يا قابل التائبين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا, راحم المساكين يا, راحم المساكين يا قابل التائبين اللهم إنا أك التوبة الكاملا والمغّة الشاللا والأزاق الاسِعا والأنواار الساطعا والمّة الجامعا والمّة الجام والشفة القائمًا والدرجه العاليه والخله الصافيه والخله الصافيه والدعوه المستجابه وفك وساقنا من المعصيه اللهم فك وساقنا من المعصيه اللهم فك وساقنا من المعصيه اللهم, اللهم انا نسالك التوبه ودوامها ونعود بك من المعصية وأسبابها ونسألك أن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله نسألك يا ربنا أن تجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله موقنين بها وأخرجنا يا مولانا من الدنيا سالمين سالمين من وبالها وارحمنا من الدنيا وهمومها إلى الجنة ونعيمها والطف بنا لطف الحبيب والطف بنا لطف الحبيب والطف بنا لطف في الشزائد والنزول غا لطف الحبيب في الشبابئ والنزول نسألك يا ربنا لسانا رطبا بذكرك لسانا ربا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا في قاعتك وبدنا هينا لينا بقاعتك نسألك ما لا عين روأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر نسألك البركة في العمر نسألك البركة في الرزق نسألك البركة في الذرية البركة في الذرية والبركة في الأعمال الصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. يا ارحم الراحمين سبحانه ما اعظم شالك سبحانه ما اعظم شالك سبحانه ما اعظم شالك من سواك يحمي من يلوذ بحماك ومن سواك يحمي من يلوذ بحماك أمَّن يجب المُطر إذا ذَعَ لم تجعل الحوتون سأمينًا على الحياة لم تجعل الحوطَون سأمينًا على الحياة. ألم تجعل للحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تنقذ أيوب من بلواه ألم تسمع لي يعقوب في شكوى ألم تسمع لي في شكوى وردت إليه يوسف وأخاه وبرحمتك عادت إلى النون عينا ورتد قصيرًا ألم تكن حافظًا لسيدنا محمد من أعداء إلا ألم تكن حافظا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أعداء إلا فيا خير الحافظين يا خير الحافظين احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن أيمننا وعن شمالنا وعن أيمننا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا وأبناءنا وذرياتنا وأزواجنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين ولا تجعلنا من القوم الظالمين اللهم مملك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم اعزنا بالاسلام اللهم اعزنا بالاسلام واعز الإسلام بنا واعز الاسلام بنا واعز الاسلام بنا, وأعز الإسلام بنا يا واهب المنن الحساد يا واهبا من الحساب اللهم هب لنا منك دواء يذهب عنا كل داء اللهم هب لنا منك دواء يذهب عنا كل داء وامنحنا قوة في الأخذ وسعة في العطاء وهمة في القصد ويقذة في الدعاء ومهمه في اليق وهمه في القصد وهمه في الدعاء ويقظه في الدعاء وقوه في الصبر على البلاء وكمالا في الرضا بالقضاء في الرضا والقضاء وجمال الستر في الحياه وعند الممات وجمال الستر في الحياة وعند الممات وسعه في القبر عند الوفاه وسعه في القبر عند الوفاه وسعه في القبر عند الوفاه وسعه في القبر عند الوفاه وسعة, وسعه المغفره عند الحساب ونور وجوهنا بالحياه ونور وجوهنا بالحياة ولا تخزنا يوم العرض واللقاء يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا من, يا أكرم الأكرمين يا من قلت لحبيبك صلى الله عليه وسلم يا من قلت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولن يرضى رسول الله وواحد من امته في النار ولن يرضى رسول الله وواحد من امته في النار اللهم ما اجرنا من النار ومن خزي النار ومن خزينا ومن كل عمل يقربنا الى الله ومن كل عمل يقربنا الى الله وادخلنا الجنه مع الابرار الجنة مع الابرار وادخلنا مع الابرار اللهم انا ضيوفك اللهم انا ضيوفك اللهم انا ضيوفك وتجاء الطيف الاحسان الي يا كثير العفو عمن كثر الذنب كثير العفو عمن كثر الذنب لديه اتاك المثنب اتاك المذنب يرجو الصفح يرجو الصفح من جرم يديه اتاك المذنب يرجو من جرم يديه يا عفو يا الله يا, يا الله يا, يا الله امرتنا بالعفو عمن ظلمنا أمرتنا بالعفو عمن ظلمنا وإننا ظلمنا أنفسنا وأنت بالعفو أو لا بالعفو منا فاعفو عنا يا كنين فاعفو عنا يا رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك تحب العفو فاعف عنا امرتنا بالتصدق على فقراؤنا واننا فقراؤك الله واننا فقراؤك يا الله يا اولى بالتصدق علينا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك الى هنا أمرتنا, امرتنا بالدعاء امرتنا بالدعاء امرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابه ووعدتنا بالاجابه فاستنج قلنا دعانا يا مولانا كما وعدتنا سبحانك سبحانك سبحانك ما اعظم شالك سبحانك ما اعظم شالك امرتنا باللين في القول لمن قال انا ربكم الاعلى أمرتنا ذلين في القول لمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى اللهم ارحم عبادك اللهم ارحم عبادك الذين يقولون سبحان ربي الأعلى اللهم ارحم عبادك فانهم لا يطيقون عذابك فانهم لا يطيقون عذابك يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا أرحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ليس في الوجود رب سواك فيدعى ليس لنا رب سواك فيدعى ليس لنا حبيب غيرك فيرجى نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا وإذا سئلت به أعطيتنا وإذا استفرجت به فرجت عنا وإذا استفرجت به فرجت عنا وإذا استرحمت به رحمتنا نسألك بأسمائك الحسنى يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيم يا عزيز يا جبا يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قمار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قادر يا باشك يا خاص يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقير يا حسيب يا جليل يا ركيار رك يا كريم يا رقيب يا مجيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودور يا مجيب يا باعث يا شهير يا حق يا وكيل يا قوي يا متيل يا ولي يا حميد يا محصير يا مبدء يا معيد يا محي يا ممير يا حي يا قيوم يا قيوم يا قيوم يا واجب يا ماجد يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطل يا ولي يا متعان يا عفو يا بر يا تواب يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا, يا عفو يا رؤوف يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامع يا غني يا مغني يا مالع يا ضار يا نافع يا نور يا نور يا نور يا, نور يا, نور يا هادي يا بديع يا باقي يا باقي يا وارث يا رشيد يا صدور يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانك لا نحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك تحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بإسمك الأعظم الذي فزعت الجن من مخافته وتزلزلت الأقدام من سفوته وخرست الأفواه من عزته واقشعرت الجلود من هيبته وانخلعت القلوب من رهبته أن تحجبنا بكلماتك التامات وأسمائك الحسن المباركات من جميع أصلاف الجن والأبانس والمردة والشياطين وجنود إبليس أجمعين وأعداء الإسلام واعداء الإسلام والمسلمين اللهم اكف اتفي عنا اذائهم اللهم كف عنا اذائهم وشرهم اللهم كف عنا اذائهم وشرهم يا من بيديك امرنا وامرهم اللهم انهم مفسدون في الارض كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله اللهم إنهم مفسدون في الأرض وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأتها يا الله ويسعون في الأرض فسادا وأنت لا تحب المفسدين اللهم أهلك الصهاينة ومن والاهم ومن عاونهم ومن فتح ديار المسلمين أمامهم بقوتك وجبروتك يا جبار, يا جبار بقوتك وجبروتك يا جبار اللهم اكفنا إياهم بما شئ وكيف شئ ان تعلم ما تشاء قدير وبالاجابه جدير اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر اخواننا في فلسطين اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وفي كشمير وفي اذغالستان وفي باكستان وفي العراق وفي برما وفي الفلبين وفي كل مكان وفي كل مكان يحارب فيه الإسلام وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا الله يا رب العالمين يارب العالمين يا يارب العالمين يا رب الاقصى والعتيق يا رب الاقصى والعتيق حرر المسجد الاقصى حرر الاقصى الاسير اللهم حرر الاقصى على رايات الايمان وصيحات التكبير وتوحيد الاعتقاد اللهم خلصه من ايدي المغتصبين الملاعين الذين لعنتهم في كل كتاب ولعنتهم على لسان كل نبي اللهم أهلكهم اللهم أهلكهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين انزع الوهن من قلوب المسلمين انزع الوغن من قلوب ولاة أمور المسلمين انزع الوغن من قلوب حكام المسلمين لنصرة دينك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك وموتة في بلد حبيبك وموتة في بلد حبيبك وموتة في بلد حبيبك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 في كل من اعتدى وانتهك حرمة القرآن العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من اعتدى على المسلمين واعتدى على بلاد المسلمين ونساء المسلمين وابناء المسلمين وابناء المسلمين واموال المسلمين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سخر و شتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من قال في حبيبي رب العالمين ما ليس في حبيب رب العالمين وهو من الحاقدين وهو من الجاهلين وهو من الكاذبين حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يؤذي المسلمين في كل من يؤذي المسلمين في كل من على القران وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو رحمة للإنس والجن والعالمين اللهم اجعلنا حربا على أعدائك سلما لأوليائك نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فأنت خير الفاتحين وامكر لنا فأنت خير الماكنين واغفر لنا فأنت خير الغافرين وارحمنا فأنت أرحم الراحمين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علين وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدنيا والآخرة واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة يسر أمورنا اللهم يسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا والراحة لأبداننا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وبارك لنا في آبائنا وبارك لنا في أمهاتنا وفي أزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وصنوخنا ومن كان له حق علينا ولمن كان لنا حق عليه واعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب علمائنا وشيوخنا ورقاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين الهنا اهد شبابنا اهد شبابنا واهد نساءنا واهد أولادنا واهد بناتنا اللهم اعت سؤل من أوصانا اللهم اعت سؤل من أوصانا واستوصانا واشف مرضانا ارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ان لك حقوقا علينا فاغفرها لنا يا ارحم الراحمين ولعبادك حقوق علينا فتحملها عنا يا اكرم الاكرمين يا من قلت في كتابك الكريم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 وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وانقلهم من الخطايا ونقهم من الخطايا كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلهم من الخطايا بالماء والثلج والبرد ارحمنا إذا معصرنا إلى ما صاروا إليه يا سامع الصوت يا سامع الصوت يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت هون علينا سكرات الموت اللهم هو علينا سكرات الموت يا عالم السر والعلم استر عيوبنا في السر والعلن ارحم غربتنا في اللحد والكفن ارحم غربتنا في اللحد والكفن ارحم قلوبنا من الخوف والحزن ارحمنا يا مولانا اذا ما صار الموت يطلبنا ارحمنا يا مولانا ما صار الموت يطلبنا من كل عرق بلا رحق ولا هوان ارحمنا يا مولانا إذا ما صار الموت يطلبنا من كل عرق بلا رفق ولا هوا ارحمنا يا مولانا إذا ما صارت أموالنا لحلا لغيرنا بلا ثمن ارحمنا يا مولانا إذا ما صارت أموالنا حلا لغيرنا بلا ثمن ارحمنا إذا ما تركنا الأهل والمال والسكن ارحمنا إذا ما ألبسون الثوب التي لا كمام لها وصلوا علينا الصلاة التي لا رقوع ولا سجود لها في ظلمة, القبور في ظلمة القبور لا أم هناك ولا أب ولا أنيس فما غيرك يا الله فما غيرك يا الله يا انيس كل وحيد يا انيس كل وحيد ارحم في القبور غربتنا ارحم في القبور غربتنا فما غيرك يا الله يخلصنا من هول مطلع ما كان يدهشنا من منكر وناكير ما نقول لهما قد هالنا الامر فافزعنا يا الله قد هالنا الامر فافزعنا يا الله يا من له الاولى والاخرى باجمعه اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم اجعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرقا لنا في الجنة اللهم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارزقنا شفاعة رمضان وبارك لنا في أيامه وليالي واجعلنا يا مولانا ممن قامه وصامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه وبلغنا إياه عاما بعد عاما كما نسألك يا مولانا أن تبلغنا حج بيتك الحرام يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات ويا ميسر المرادات ويا غافر السيئات يا ولي الحسنات يا كاشف الكربات يا دافع البلايا لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا دعاء إلا استجبته ولا تائبا إلا رحمته ولا كربا إلا نفسته ولا همًّا إلا فرّجته ولا عزبًا إلا زوجته ولا أسيرًا إلا فككت أسره ولا يتيمًا إلا كفلته ولا طالب علم إلا وفقته ولا ولدًا فاسدًا إلا أصلحته ولا ولداً عاقاً لوالديه إلا جعلته براً بوالدين ولا شاباً ذاب وفتن في المجتمع إلا إلى الدين القويم رددته ولا شاباً ذاب في هذا المجتمع إلا إلى الدين القويم رددته يا الله ولا أيما إلا رزقته بالزوجة الصالحة ولا أيما إلا رزقتها بالزوج الصالح يا رب العالمين ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا من قسم الارزاق يا من قسم الارزاق يا من قسم الارزاق ولم يمسى احد يا من احصى العباد وعدهم عدا وكلهم اتي يوم القيامه فودا اللهم لا تجعل دعاءنا رد اللهم لا تجعل دعانا رد ولا تجعل عيشنا كد ولا تجعل لاحد لغيرك في قلوبنا ود برحمتك يا ارحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الراحمين اجعلنا يا ربنا من المقبولين اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأغننا بفضلك عم من سواك اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون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 ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا ربنا متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا كريم يا كريم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء اللهم هذا الدعاء وعليك الاجابه وعليك الاجابه وهذا الجهد وعليك التكلان وان لا لله وانه اليه راجعون